What are you layyid jar watajalla جل من قاد على الصحراء للخارج كره المعصوم قبل الوحي أرجاس الصلاة يا صلاة الله يا صلاة We على الدهر من أوجه معنينك والمرء لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رب الله يا رب ويا الله تنصيب ورتول الله يا رب ويا الله تنصيب وهو يدعو ربا بالنصر النور جليا من الليل كنت يوم Oh, mm -hmm. oh, يا ساحة الكفران يا ساعة الكفران لقائم فهران يا, يا عظيم الأمر يا ليلة في الضفر خيرا من ألف شر يدهو بها رمضان قد شرفت القصر يا ليلة في الضفر خيرا من ألف شر يدهو بها No! Hey. Hei pu organiilla yonderi Surah, U Kellee Vaan niin, että في القول وعمله، فالعمل حياة وعبادة، إن صلب في القول وعمله، العمل حياة وعبادة، ووسيلة نالك سبحانك سبحانك سبحانك، العمل الصالح. والقول الصادق تسمعه سبحان فانح عبدك فعلا حسنا يحظى برضاك يحظى برضاك اجعل <سؤال> اخلاصي <سؤال> في عملي اخلاصي حقق لي أملي ربي أشهدك على عملي فاقبله وحقق لي أملي وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك ولعلي وأعني فيه لأتقنه فأفيد عبادك ولعلي أكبر بسبحانك سبحانك خالك رب في سبحانك ما اعظم شانك سبحانك رب في سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ندوك ونغفو قرنا Hello. Uh... Come on. وربنا يجمعنا وسألك سبحانك وجعلنا بنيانا صلبا يرفعه صدق وتكاتب وجعلنا بنيانا صلبا يرفعه صدق وتكاتب لنعمر فيها أكوانك سبحانك Subhanak, Subhanak, Subhanak. من غضبك من غضبك سبحانك أرنا يا رب مسالكنا سبحانك وشدت الحق ثما سكانا سبحانك لنصون الحق ونحفظه وخدم بالنصر معاركنا لنصون الحق ونحفظه وخدم بالنصر معاركنا ون وكوامن سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ندوكا نرجو Sophanaka rabi, sophanaka, sophanaka maa aadha mishanaka Sophanaka rabi, sophanaka, sophanaka maa aadha mishanaka Nade'ooke wa narku ufrani, nade'ooke wa Ça va كنت في أرض خصبة، فتزيد وتنمو أضعافا وتفيض ضلالا ومحبة. رب ما أبدع إنساً. ونجود بفضل من عندك فتزيد لنا فيض الرزق وتباعف رزقك سفر علف وكلامي علمنا أخلد أحكابي وأخمت علينا ميزانك سبحانك, سبحانك سبحانك سبحانك يا سر للأسرة وامنحنا من عسر يسر أسرة، سبحانك يا سليل الأسرة، ومنا من عسرني الأسرة، وإذا قدر لنا أمره، فبحكك أهل النظرة، وإذا قدر لنا أمره. لذي حقك ألهي النفس مصرى لا ركالي أمرك سبحانك سبحانك وكتابك لم يترك شيء إلا حدث فيه ماليا وكتابك لم يترك شيء وتففيه مالية ويبصل ما كان ما كان